وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصفرن على ما آذيتمونا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 الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد فاستفتح وقاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ما